الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده طيب بالنسبه لاسئله واحد يقول سؤال نقلا عن القناه العربيه الاخباريه وهو شاهد على هذا قال محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين في مصر ان هدم الكعبه اهون من عزل مرسي من الحكم وده عادي الكلام ده عادي ظهوره جماعه الاخوان المسلمين وهذا ما اكدوا ان هذه الجماعه على ضلال باعتبار انهم يصرحون تصريحات لم يقل بها ابليس انت فاهم كلامي اولا نال نقول هذا غلو ومنهج الاخوان المسلمين مبني على الغلو الغلو في اصل المنهج لانه بيعتبروا اي زول ما اقو مسلم معناه ما حقق الاسلام كما طلب منهم ده عندهم كان كده الامام بتاعه حد حات تسميتي المره بيقول وفي تقديم دعوتنا للناس نزنهم بميزان دعوتنا فبوافق دعوتنا ده المسلم هل بيوافق دعوتك ده المسلم الميزان الميزان يا حضره البنا كان ده في مجموعه الرسائل والتعاليم هل هل الميزان بالنسبه للانسان عشان يعرفوه هل هو ماشي على الجاده ولا لا هل الميزان دعوه حسن البنا ولا نجح حسن البنا المصري الجواب قطعا لا الميزان الله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول معناه الميزان الكتاب والسنه عشان نعرفك ماشي صح ولا غلط مش على ميزان حسن البنا على الكتاب والسنه تركت فيكم امرين ما انت تمسكتم بما لن تضل بعد ابدا كتاب الله وسنت رسوله ابن باز يقول لا يسألن احدكم عن نفسه الا القران يعني لو جاءت تعرف انك انت ما صح ولا ما غلط ما ما تستفتي الا القران لان هو لما تقرا القران تقرا الايات بتاعه المؤمنين مطبقه معناها انت فلافل المؤمنون الذين يوصل معهم قريت عيات المنافقين وبهالناس من يقول معهم إن الذين كفروا صوان عليهم معهم هكفار القرآن هو بيوريك الحقايا المصدر بتاع التشريع مصدر البيان بتاع الخطأ والصواب هو القرآن والسنة بيقول هدب الكعبة أي دين هذا دي سؤال مفروح لجمعات القرآن دا صرح به أمبارح مش يا أمبارح هل تقول للشاهد على المسألة اخونا سقه امبارح قال هدم الكعبه اهون من عذب مرسي نخسر الكعبه اه ونخلي الدين ولا نشيل مرسي من الحق يا ناس اي دين الذي ياتي به مرسي اذا كان الكعبه وزيره انا بوجه للمرشد العام لكن ما ريمه ما تلتقبدها اذا كان الكعبه وزيره تاني مرشد دار يطبق يا يا دين ما هو القيامه قامت ما دام هذا البلد الامين ما دام موجود الكعبه معناته الدنيا الدنيا في امان شوف الدنيا دي بتكون في امان وبتكون في دنيا وفي باقي ايام الناس دي عشواء وسدين ما دام الكعبه دي فيها الناس بتلجوا عليها لكن يوم ان كسيره الزويقتين خلاص القيامه قامت والله وسلم قال يستخرج كنوز قرطين يهدمها حجرا حجرا فاذا نقض الكعبه معناته انا ما بدي انت تطبقلك يا د الدين في سؤال ما ما ما مطروح لمشير العام اي دين الذي ياتي به هؤلاء الاخوه المسلمون بعدين في سؤال انا بوجهه لهذا المرشد ولاي اخ مسلم عشان تعرف شغل بتاع النفاق جبال يا, يا مرشد عام جبال يا مرشي لما الناس مرقوا على المبارك وشاله مش كده الشعب انت قلتوا ده الصح هذا الشعب القوي الابي الذي لا يقبل الظلم والحكم للشعب اولا واخيرا هو الذي يختار شاله مبارك الشعب ده انت قلتا كده الشعب في مجموعة من الشعب على شاكلتك انت يا مرشي ويا اخي المدلم جابك يا بون يا جابو مرسي مش كده الشعب تعاني غير ما تاير ده للصارصونه برضه الشعب اللي جابك ده الدكسن القجعف جدا اللي قايل مجرم وما طبق تدين والقاق بتاع كلام ولملمت الشيعة الى اخر ما نفعت معاهم الشعب الان كبر قبل لما الشعب طلع مبارك الشعب كان هو الشعب المؤمن العبي الان الشعب لما مرض على مرسي كفر أو هذا كيفك بعدين يا أخي من مرسي هذا؟ مرسي جنون يا خلادي يا أخي زمان عمر بن خطاب شال سعد سعد بن نبي وقاة صلى الله عليه وسلم كان كان أميرا على مطقة شنوه؟ الكوفة كان أمير ومعروف معروف ذول عادل وملتزم صحاب جليل أهل الكوفة نادي بتاع مشاكل لغبطوا شكولي عمر شكولي عمر رضي الله تعالى عنه قالوا ان هذا ان سعد ده يحكم فينا بالسويه ولا يعدل في القضيه ولا ياتينا ما بنشوفه كله كله وبعدين عمر حكك معاهم قال انت انا ادني لك قال ما بنجوم تحكم فيهم بالعدل والروغه اللي كده يعملوا عين كده كده كده وانا بقعد اصلي ما قالوا ما بشوفوك فقال لهم عندي اوقات بقوم فيها مع الله حتى وجدنا اصلي الضحى واه واه بطيوف فالقاده في عندي فيها فضل ما بشوفني طالع فقال له ذلك الظن بك يا ابا اسحاق ما انا عارفك وعارفك عادل واي حاجه عارفك عادل لكن درا المفسده مش امام نعمل مشاكل درا المفسده عزله عن الخلافه عمر مش كان يقول له لهدم الكعبه مش كان يقول لهم كده يعني الكعبه لهدم الكعبه اهون من مين من سعد بن ابو وقاص ما هذا الكلام زي ده لكن الجماعه ما عم تعينغلوا وهذا هو منهج منهج وسخ تربيه سيئه انحراف بالعقيده والسلوك يمثل طريقا الى جهنم ومشكر الرسوله من بعد ما تبين له الهدى ويعتبر غير سبيل من نولي ما تولى ونطي جهنم وساقط في الجواده الداريه وبت لكن خدتوا الاسلام ده اللي للاسف يعني شعار اتسلق باسم الاسلام لمصالحها ولما يوصل ما بجيب اي شريعه سنه كامله اتحدى اي اخ مسلم جاء طبق شريعه مرسي ادوس انا كامله غما الحدود اقام الحدود الشريعه جت لمصر هتطبق جايه اول ما بدا يوم جهلقط الشيعة ما كان ايران جاب الشيعة عشان يحمي الكرسي بتاعه ونسي قدره الله بعدين مين قدره الله الجماعه ده بياخذوا الاسباب بينسوا الله لاخوال المسلمين يحاول يثبت يس... الحكم ده يقول لك والله بعد كده دول يقدر يرجعنا لاف بنس الله دول ما في لكن الله فيه صح دول انت عملت كل الاحتياطات لكن الله فيه انت فاهم فلذلك عمل الاحتياطات بتاعته كلها مشى لقط الشيعة اخبث خلق الله من هذا هذا موسى هذا الذي ازاحه الله وابعده عن صورته كاهن مسلم جاب الشيعة افجر خلق الله الرافضه المعروفون الذين يسيئون للصحابه ويكفرون الصحابه ويسيرون الى الى, الى النبي محمد واله وبيته كما معروف جابوا ومثل النصارى ده دي ده مرسي ده حد بالكعب افضل منه ما جاء لاكبر جسيس ده ده ده مرسي في الجريده بتاعه الاخبار الـ الاخبار المصريه وانا علقت على هذا الامر في هذا الالمين مره مثل الجسيس بالكنيسه زاره وبارك له وقال له ان مبارك اتفرق بيننا كمسلمين ومسيحيين طيب ما كويس كتر خيره وبارك طبق الشريعه كان ضاغط ان المسيحيين دول كان ضاغط ما بدون الحق بتاع المسلمين وده ما نجلث قال له كده قال له وان, وإن واننا كمصريين تضمنونا مصر وبعدين قالوا ان المسائل الخلافيه بيننا يحكم فيها الله رب العالمين في يوم القيامه <تصفيق> يا اخي يا مسلم يعني الله ما حكم قال لك ده الكفار منتظر يوم القيامه ادي الله يجي لك يا مرسي ده الكفار يعني في حكم ثاني ولا الله ما حكم لك اتقبر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لكن ما مجرم مش اخو مسلم ثاني سترابهم لقط الجماعه دي عشان ده يبقى يبقى يبقى يبقى حاكم زمان كان يجيب لك التراب اقرا ايات قرانيه بسم الله الرحمن يقوم واحدا طلوع الله, الله يطلع روحك يا كذاب يعني ما في فرق التراب قال ما في فرق بيننا وبين ذل زي ما لما الجماعه في قاعه الصداقه والشبكه واحده قال لا فرق عندي بين مسلم وبين شيعي وبين وبين شيعي وسني ورسبي وجعبي وبين مسلم ومسيحي ده بيثبت دين في فرق بيني وبين المسيح بيقول لا ما في يا جول هسه انت كمسلم انت والمسيح واحد وطيب ما دامت الكنيسه جايينين يسووا شنو وخطاكم ما بفارق بارخ يا ترابي يا يا, يا مرسي يا اخي يا مسلم بينك وبين المؤمن المسلم وبين النصارى ما تمشي الكنيسه قاعد يصير يو وي دخل ما بطريق ما تقرا الفاتحه انت انت يا مرسي ما تقرا الفاتحه يا ترابي ما تقرا بينوا وان تجي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليش اسكت منك قول ذات الذين نمت عليهم الله اكبر غير المغضوب عليهم غير الضالين ده اليهود ول الضالين ده للفرسنة ده للنصارى بالتفسير كده يبقى انت بتقول ما في فرق بينك وبينهم يا مرسي ويا سجمرمادي يا ترابي تيجي تقرأ الفاتحة كما انت منافق كله كذب ونفاق عشان كده دعوة الاخوان المسلمين دعوة بتاع اجرام بس مش بالاسلام شغل بتاع عصابات اسلاميه يلعب يقضي لك الشعارات يكذب ساعتين ما يرمش يكذب عليك باسم الإسلام وفي النهاية هو بيشتغل صالح نفسي فقط وأنا قبل كده أملت محاضرات كثيرة جدا واستعرضت الكتب والتاريخ المعاصر والقديم في دعوة حمان ثلوبة هي أن المناس ذي الماء قدموا حيالي الإسلام والله صحيح قدموا هتحداثوا من تكاقص لبسة دي أكبر أخي مسلم قوم في نفسك في نفسك أنا بطلع المخارج أكبر أخي مسلم وعدينك وما أظنك تقوم بطلعك انت ذاتك اخ مسلم عامل لك حته كده ينبغي هكذا نحلوا بلغاك انت مخالف ذاتك بتقول ذاتك ما دكنا نسلم وشكلك ما شكله وبتاع كوارث بتاع مظاهرات ها كااون داون, داون يو ما عندك خايمه لازم تعمل مظاهرات انت ممكن ابني فلذلك الكلام اللي بيقولوه دا الاخوه المسلمين اكثر من ذلك انا ما دارطيل لانه كان عندي محاضره غريب يسيب القول المبين في مناجل الاخوه المسلمين واستعرضت فيها اقوال المفكرين بتاعهم والمنهج بتاعهم ممكن ثاني نعيده في المسجد ده ان شاء الله بعد الفطر ان شاء الله على كل حال دي جريده كمان جاب لي واحد بمسابقه يحرم على ذول يشترك في المسابقه دي واذا اشتركت فيها وشك بتاكل حرام ودي سباق المسابقه الرمضانيه الكبرى برعايه كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات وده المحير دي برئاعت ولايه الخرطوم ديوان الزكاه ام تي ان وزاره التوجيه والتنميه الاجتماعيه ده الراعين ده كلهم الراعين المسابقه دي والمسابقه حكم المسابقات بالشريعه ما في حاجه اذا كانت المسابقه بتفيدك في شيء معلومه تشجع بيها الناس على الخير ما في ما اديك لا بنك السودان تديك لا ولايه ما في مشكله المسابقه من حيثيه اذا كان ماك غمر انت اذا عملت كده اديك اتبنت جهه معينه وكان عرفت الايه دي تفسيرها شنو مثلا ما معنى هذا الحديث النبوي ادوك القروش حلال لكن اذا كان المسابقه ذاتها في اطلي احرام كانت تكون مثلا استمعي لهذه البنيه من هو هذا الفنان والجائزه 30 مليون حرام عليك حتى لو عرفت الفنان انت وجبت صح حرام عليك لانه دي تشجيع تتعاون على شو على اسم عدوان ومبني على قوات الفوجو باطن المسابقه دي يا ابن الله الرسمه بتاع الجبهه بتاع واحد دي المسابقه برعايه ديوان الذكاء نقول حاجه ولايه القرتون تقدر تقول حاجه ها بنك اي ام تي ان وزاره التوجيه والتربيه تقدر تقول حاجه صوم خشبك بس لكن الغلط غلط في النهايه قال انظر إلى هذه الصورة هذه الصورة السؤال تعت هذه القبة يرقب شيخ صوفي بولاية الجزيرة ما اسم هذا الشيخ وما اسم الطريقة بتاعته بم. تبا لهذا الشيخ بم. وتبا لطريقته وتبا لهذه المسارة والله سعيد إذا شركت فيها بتاكل حرام أولا أنت تضليل للرأي العام يعني. أول حاجة أجعل أريك اللعب على العقول بسم الدين قال قال ده هذه القبه يرجو الشيخ انا ما بيرقد مات مدفون يرجو دي ما في يرجو ده معنى ده راقد لو كنت يقوم بيقوم ده بيرقد ده راقد ده كلمه يرجو ده معناه ده راقد حي راقد معناه ده حي راقد قوم يا اخينا ما ترقد قوم على اله لكن ده يرجو انا حط له اقول له راقد قوم على اله وعلى اله راقد والله لا ينفع في الصوره فرد ده, ده ده تطليل وده يوريك على انه نازل بيعتقدوا انه نازل قاعدين جوا وده شركته حد ذاته بيوهمك على انه كان راجل عشان كده بتلقى الجماعه تحت خليمه يركض يمكن لابو الشيخ ابو الشيخ طول عمره وتديل الجهودات اللي نجحوا لذاته كان راجل والله زي ما بيرموا يركض ما مايد يركض بس راجل ويا اخي كانوا عاد عليه حلو قدرك ارضك كويس خلي مايد لاخر اذا تكلمنا ولك يا توهابي لا انا سودانيين انتو السبب انتو ده ثاني انا ما मालूम ما الطريقه الطريقه في الشريعه انا مكلف اعرف الشيخ ده مكلف اعرف ليه دور صوفي صاحب طريقه منحرفه ومكلف انا انشر باطل على اساس انه ارفع من قدر باطل من وقر صاحبه بدعه فقد عان على هدم الاسلام هذا كلام معبث ويرفعوا بعضه ونبعث لهم فالطريقه فيها يقول بتاع انا ايه طريقته يعمل بيها شنو وفي طريقه في شريعه احنا بنعرف ان الطرق الصوفيه دي كلها باطل اخوان المسلمين على ضلال حذي البعث على ضلال انثار هذه برا كله في كتاب وسنه بس تركته فيكم ومش حقه انثار السنه حقه اي دوله تبيع تركته فيكم امرين ما اذاكتم بما لن تضلوا بعده ابدا كتاب الله وسنه رسوله فدي باطل وجكنا من حذر الناس ما يشاركوا في المسابقات والعين حرام والأموال التي تأخذ منها ما تعتبر م... إن تفسها من المسابقة بتأكل حرام وإذا في أي ذلك عنده خلاف ذلك يقابلنا وما أظن أن ياته هذا السلام